بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة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 فأبسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل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 وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا وَاللَّا إِنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ رُتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَلَا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 كنتم من وجدكم ولا تطار لتضيقوا عليهم وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهم فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة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 قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذاباً نكراً فذاقت وذال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يؤمن بِلهِ وََعَّ صَالِحًا يدخِه جََّ يدخِه جََّاتِ تَج خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير